رحمه الله عليه في صحيحه في كتاب الرقاق منه وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه به ثم قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل والإمام البخاري رحمه الله يروي هذا الحديث عن شيخه الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله المعروف بعلي بن المدين قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمشي قال حدثنا قال حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وكنا أخذنا يعني رجال الإسنادي راويا راويا تكلمنا عن علي بن المديني وتكلمنا عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثم ثالثا ذكرنا شيئا من ترجمة الأعمش ومجاهد وكنا في وكنا في آخر مرة في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما وذكرت شيئا لا بأس به من ترجمته واليوم إن شاء الله تعالى أتمم الكلام عن ترجمة هذا الصحابي الجليل اشتهر ابن عمر رضي الله عنهما بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما أحد رؤوس العلماء الكبار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والإمام مالك بنى كثيرا من فتاواه في مذهبه على آراء عبد الله بن عمر حتى سأله بعض العلماء كما ذكروا في ترجمته يحيى بن يحيى الليثي سأل مالكا فقال له أسمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا قال نعم يعني إذا أخذ بقول ابن عمر لم يدع شيئا من الاستقصاء يمكن أن يصل إليه إلا وصل إليه طيب لماذا هذا لشيئين الشيء الأول لشدة حفاوة ابن عمر بكل قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل ذي أولا ثانيا لطول عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ظل ستين سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الوفود من كل مكان الوفود تأتيه لتسأله في شتى مناح الحياة يبن عندي هو صار خزانة علم حصل هذا في زمان النبي عليه والسلام وده احنا هنتكلم عنه بشيء من البسط ثم احتياج الناس إليه مع طول حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المساله الاولى وهو انتوا لو تفتكروا زمان واحنا بنتكلم عن الحديث قلنا الراوي له, له حالتان حالته تحمل ها وحالته اداء التحمل وهو بيسمع العلم بيشحن يعني بيخزن يقرا ويخزن زي طالب العلم طالب العلم في مقتبل حياته بذكر كل شيء في العلم الجديد بالنسبة له فهو محتاج أنه يقرأ في شتى في فروع المعرفة وفي نفس الوقت الذي يقرأه الآن لا يحتاجه الناس منه لأنه مغمور ما زال يتعلم فأشق فترة على طالب العلم هي الفترة, هي الفترة الأولى التي تسمى بفترة الخمول الخمول وهو ايه غير معروف دي بتبقى شاقة ليه بيقعد يحفظ ويكرر الحفظ وبعدين يقرأ شروح النصوص التي يحفظها علشان يفضل يفضل فاكر ولا يزال يتعاهد العلم حتى يحتاج إليه بدأ خلاص عدى مرحلة الطلب قعد على الكرسي صار طالب علم صار شيخا يبقى دخل في مرحلة الأداء يعني أنا الآن في مرحلة الأداء والمرحلة التحمل لا أنا في مرحلة أداء أداء يعني أؤدي ما عندي إليكم طيب هذا الأداء مش سبق تحمل مذاكره يعني آه. فمرحلة التحمل بالنسبة لابن عمر رضي الله عنه بالنسبه لكل الصحابة يعني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شيئا يقدر على سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سمعه وإذا غاب عن مشهد يسأل من حضر في هذا المشهد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة دي أخذها ابن عمر من أبيه عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عمر نفسه رضي الله عنه وقد رواه عن عمر ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا اللي بيقول ابن عباس ابن عباس يقول لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت وعدل وعدلت عدل يعني ترك الطريق لأن عمر بن الخطاب كان في هذا الوقت كان ذاهبا لقضاء حاجته فعدل عن الطريق اللي كانوا مشهين عليه قال فقضى حاجته ثم جاء فصبت عليه وضوءه فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء فتصدني هيبتك قال ابن أخي سلني إذا كان عندي علم فسلني فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما قال واعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد فكان ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل أي لازم النبي صلى الله عليه وسلم أتاني بخبر ذلك اليوم من وحي أو غيره ثم أنزل أنا فأفعل مثل ذلك وعمر الخطاب لأنه لا يستطيع أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة لأنه معاش في معايش عنده تجارة عنده أرض عنده يعني مهمات أخرى فلا يستطيع أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام فمن حرصه على الا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام عقد الاتفاقين مع جاره من الأنصار واتفقوا الجار الأنصار ينزل يوم يحفظ كل حاجة وعمر الخطاب يكون في الشغل تاني يوم يبقى عمر الخطاب يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار ينزل الشغل بتاعه وبالليل ييجي كل واحد حتى يقص عليه إذا كان نزل من القرآن شيء يقول له نزل كذا وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا يقول له قال كذا وكذا حصلت خصومة في المجلس يقول له حصل كذا وكذا وفلان الكذا وعلان الكذا والنبي صلى الله عليه وسلم الكذا يبدأ حرص عمر بن الخطاب مع أصل ملازمة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام لأن كان أكثر حالات عمر أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن عمر وقد رواه كثيرون عن ابن عمر حتى يكاد يصل إلى درجة تواتر عن ابن عمر كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر من شدة إيه من شدة ملازمة عمر ومع ذلك فهذا الفوت الذي فات عمر عاقد هذه الاتفاقية حتى لا يكاد يفوته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ابن عمر كان حريصا على أن يكون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته شيء هم إيه يوم يسأل من حضر هذا المشهد وغابه عنه فكان إذا سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله حتى لو لم يكن على سبيل الأمر يعني شوف في سنن أبي داود روى أبو داود من طريق عبد الوارث ابن سعيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء باب في المسجد فالنبي عصر سنقول يعني لو تركنا المسجد ده النساء بس اللي يدخلوا من هذا الباب ما فيش رجال يعني يدخلوا منه قال فما دخل منه ابن عمر حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تركنا يعني اتمنى ده ما فيش أمره اتمنى لو تركنا هذا الباب لا يدخل منه الى المسجد الا النساء يقول نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات او يعني, ما يعني مثلا دي امنيه للنبي عليه الصلاة والسلام انا عايز اي انسان جرب قانون الحب يرى حبيبه يتمنى امنيه هو على طول يعتبرها امرا اذا, إذا صدقت محبته يعتبرها امرا مش مستني بقى لما نستعمل بقى افعل فعل الامر افعل بقى لا احلامك اوامر ما تشتهيه اوامر هو ده ده, ده قانون الحب بيقول كده اذا صدق يعني يعني لما لما اي انسان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة لما يكون إنسان بيسمع هذا الحديث وبعندهش أي موانع هو ولا زوجه ومع ذلك يقول لك عيل كفايه عيلين كفايه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني مباهن بكم الأمم يوم القيامة يبقى تكثير النسل مطلب شرعي وبعض أهل العلم قالوا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أي استحب أن تفعل ذلك فإذا ما كانش عندك أي مشاكل ما كانش أي موانع إيه بقى اللي خليك تتوقف في تنفيذ هذا الرجاء النبوي فهنا ابن عمر لما يدخل من الباب خالص حتى مات تنفيذا لي دي طبعا الإمام أبو داود رحمه الله عليه اتكلم في الاسناد ده وأنا يعني عايز إيه بس يعني كل ما تيجي مناسبة أحاول أن أبين لكم شرف علم الحديث اللي هيكتب ورايا الآن هو اللي هستفيد مش عايز تكتب يبقى ركز معايا لأن فيه إشكالية لما اكون بتكلم في الكلام العلم الدقيق لو سرحت مني دقيقة واحدة بس هيقع منك معنى ممكن المعنى اللي بعديه ما تفهموش يا غلط زي الـ الـ الـ الـ بعض الأمهات نعني اللي هم النساء الكبار العجائز اتصلت بي وانا بعد حلقة كنت عملتها في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة وانا بتكلم عن عدالة الرواة وقلت ان في بعض الأحاديث المكذوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم أن ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من صلى يوم السبت كذا وكذا فله كذا وكذا فاتصلت المرأة بتقول طيب يا ابني قل لي أصلي إزاي يعني إذا جاي يوم السبت أصلي إزاي طبعا هي لأنها طبعا عجوز كبيرة في السن واحنا نتكلم كلام دقيق فما خدتش بالها فظنت أنني أحبذ أن يصلي المرء يوم السبت كذا وكذا وكذا بأنني بقول ده حديث على النبي عليه الصلاة والسلام ف... فإذا يعني أنت اتشغلت عني ممكن يا ما تفهمش اللي جاي بعدها تفهمها غلط عشان كده إيه يعني أنا عايز أبين لك شرف هذا العلم علم الحديث وإن الدنيا كلها المتون المتون الكلام كله مبني على علم الحديث أنا قلت الإسناد في الأول قلت الإسناد معك, معك ألم, أكتب, ألم أكتب على طول أنا قلت إن, أن أبا داود رحمه الله روى هذا الحديث من طريق عبد الوارث ابن سعيد البصري عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تنيمة السختياني عن نافع عن ابن عمر أبو داود بعد الاسناد ده مباشرة روى الحديث باسناد آخر ياريت تاخد بالك منه انا مش عايز انبهك ايه الفرق بالاسنادين لكن انت لو كتبت حتى تنبه للفرق روى ابو داود هذا الاسناد من طريقي اسماعيل ابن عليا عن ايوب السختياني عن نافع خلي بالك الاسناد لسه لحد دلوقتي زي بعضه انا قلت عبد الوارث ايوب نافع عبد الوارث تحت اسماعيل بن عليا بيروي عن ايوب عن نافع لحد دلوقتي متفقين عبد الوارث النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل بن عليا بقى قال ايوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات ايه اللي حصل بقى اللي حصل ان نافع بدل ما قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر لو تركنا هذا الباب للنساء يبقى حصل بقى المخالفة في موضعين الموضع الاولاني ان عبد الوارث ابن سعيد خلى الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى ده يبقى إسناد متصل إسناد إيه؟ متصل إنما إسماعيل بن علي جعل الإسناد منقطعا لأن نافع لم يدرك عمر بالخطاب نافع ده مولى ابن عمر ولم يدرك عمر ابن الخطاب يبقى الإسناد إيه؟ منقطع ما بين نافع وما بين عمر دي أول مخالفه ثاني مخالفة انه جعل الكلام لعمر يبقى موقوف فكرين الكلام ولا انا بحاول أ... يعني اذكركم ببعض ما قلناه قبل ذلك إنما يبقى... يبقى عندنا مين اللي خالف مين عبد الوارث بن سعيد خالف اسماعيل بن علي هم الاثنين خالفوا بعض عبد الوارث وصل الاسماد اسماعيل جعله منقطع ما بين نافع وعمر عبد الوارث رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل بن علي جعل الكلام عن عمر موقوفا عن عمر مش عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي اصبح في مخلفتين الكلام بقى ايهما اصح لان هتفرق كتير تفرق كتير تعالى تفرق ازاي يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقوم الحجة به بخلاف غيره تعرفي الصحاء العلماء ممكن يخالف قول عمر ما يخدش به ليه؟ لوجود معارض أرجح لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الحجة به ما فيش حد للحط أبالي النبي أبدا خالص قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوى على كلامه توزن الأقوال والأفعال النبي عليه السلام قال قولا واحد الكلام ضد كلام النبي ما ينفعش أبدا إنك تسويهم ببعض فضلا عن إنك انت ترد كلام النبي دي جناية ما بعدها جناية انا بقول لك ما ينفعش يبقى اتنين زي بعض ابدا فتش تحط حد قبال النبي خالص فضلا عن ان يجي واحد يقول كلام يلغي كلام النبي هذه جلاله عظيمه ادفع الانسان ثمنها غالي ثمنها ده نار ثمنوها نار طيب انا عندي انا عايز اثبت دلوقتي اي القولين اصح ابو داود السجستاني الامام طبعا الذي روى هذا قال لك روايه اسماعيل بن علي اصح يعني المنقطعه يعني الموقوفه على عمر اصح من روايه عبد الوارث اللي هي الموصوله المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اعمل شغل حديثي دلوقتي أنا, أنا, يعني أنا خايف أكون عمال أتكلف الهوى يعني ما يعني مركزين معايا مثلا أو يكون في بعض اللي قاعدين متضجر أنا حفوت بسرعة يعني مش هطول في المسألة دي فأنا عايز بقى اللي زهقان شوية كده يتصبر بس دقيقتين وهعد لأن إحنا جايز قابلنا برضو بحث حديثي بحاول ان أنا أقوله وكرره لأن علم الأصول مش بتاع مرة وخلاص لا علم الأصول تفضل كل ما يجي موضع تقول وتقول وتقول اهي امثله كل ما يجي مثل ورا مثل ورا مثل وتكسر الامثله يحصل تصور صحيح للقاعدة انا عندي مين خالف مين علشها تاني عبد الوارث ابن سعيد خالف اسماعيل ابن علي عبد الوارث وصل الحديث بذكر ابن عمر ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن علي قطع الاسناد يعني جعل الرسالة عفواً جعل الاسناد منقطعاً ما بين نافع وعمر وجعله موقوفا على عمر من كلام عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة. والسلام. طيب أبو دود السجistani لما قال لك لا الاسناد بتاع إسماعيل بن علي أرجح. بنا الكلام ده على على أي أساس؟ بنا الكلام ده على التفاوت عنده. في الحفظ ما بين عبد الوارث ابن سعيد وابن علي يبقى هو بيرجح مين بيرجح رواية ابن علي طيب حل المسألة دي ايه في علم الحديث قال لك ارجع الى تراجم الرجلين افتح كتاب فهذير الكمال في اسماء الرجال هات ترجمة عبد الوارث ابن سعيد في حرف العين يعني ها وهات ترجمة اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم. الاسدي المعروب ابن عليا ويقرأ تراجم الـ الـ العالمين دول وشوف العلماء قالوا ايه فيه لما تقرأ تراجم العلماء تلاقي عبد الوارث ابن سعيد واسماعيل ابن علي كفر سيرهان هما الاثنين زي بعض في الحفظ هما الاثنين زي بعض في الحفظ بل ان يحيى ابن معين رجح عبد الوارث على اسماعيل ابن علي في حديث ايوب السختياني خاصة طب مش هم الاثنين بياربوا الحديث عن ايوب يعني على راي ابن معين عبد الوارث بن سعيد اتقنوا لحديث ايوب من اسماعيل بن علي لحديث ايوب يبقى انا لو على كلام ابن معين عايز ارجح ارجح كلام مين عبد الوارث طبعا سائر العلماء لما ذكروا اثبت اهل البصره قالوا اسماعيل بن علي عبد الوارث طب انا ليه رجحت اسماعيل بن علي هذا وجه نظر لأبي داود السجستاني انه يرى ان اسماعيل بن علي ارجح من عبد الوارد لكن بالنظر إلى تراجم العلماء بن لهم الاثنين ايه كفرس يبقى ما فيش مانع ما فيش مانع ان يروى الحديث مره موصولا وان يروى مره منقطعا ما فيش مانع يبقى الروايه الروايه المنقطعه دي الصحيحه انها لا تعل الروايه المتصله يبقى الكلام الاولاني بتاعي عبد الوارد صح يدل على ذلك كمان يعني مما يرجح رؤى المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرجح انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن سعد روى في كتاب الطبقات طبقات الكبرى عن شيخه أبي الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية عن يوسف ابن ماهك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء ده اسناد بعيد خالص إسناد ثاني وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين الحد يوسف ابن ماهك لكن ما اقدرش أقول على شرط الشيخين إلى ابن عمر ليه لأن يوسف لم يروي عن ابن عمر في الصحيحين إنما روى له النسائي فقط من دون السد. بس هو إسناد صحيح على أي حال. يبقى عندي إسناد صحيح جديد خالص بعيد خالص عن رواية نافع عن ابن عمر ده بحث حديث مين اللي فصل في القصة دي كلها علم الحديث فكل المتون التي وردت إلينا أساس تثبيتها أو تزييفها فيها هو علم الحديث لأن في بعض الناس كان في شهر رمضان وكان بيجي له برنامج بعد الفطار مباشرة في زاعة القران الكريم لما تكلم عن مدرسة الحديث اللي هي تمثل النص ومدرسة المعتزلة التي تمثل العقل قال لك ان مدرسة الحديث مع احترمنا الشديد يعني لمدرسة الحديث لكنها مدرسة متقوقعة على نفسها متقوقعة على النص لم تفد الإسلام الفائدة الكبيرة التي أفادها المعتزلة الذين أعملوا عقولهم طبعاً ذا كلام واحد أولاً متحيز للمعتزلة وكلام واحد مش دارس مدرسة الحديث أصلاً لأن الذي يدرس مدرسة الحديث يستحيل يقول هذا الكلام الدنيا كلها مبنية على مدرسة الحديث وعلم أصول الفقه أساسي كبير منه بحث السنة كله مبني على علم الحديث كله احنا عندنا دايما بنقول حاجتين كده تثبيت الدليل تثبيت الدلالة قبل ما تفكر تقرا المت وتفهم الكلام ده حيوصلنا لفين بص الاول هل هذا الكلام ثبت عن قائله سواء كان النبي عليه الصلاه والسلام او عن الصحابي او عن التابعي او عن اي عالم هل ثبت هذا عن واحد من هؤلاء المتكلمين ام لا اذا ثبت نشتغل نتعب نفسنا بقى ونشوف الدلاله رايحه فين والكلام ده بس علم الحديث في الأول يبقى الذي فصل في هذا النزاع الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام عمر وأنا قلت لكم تفرق كثير تفرق كتير زي ما قلت في الأول الذي فصل في هذا علم الحديث وهو النظر في طبقات الرواق الشاهد أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع لو على سبيل التمني جعلها أمرا ولم يدخل من هذا الباب حتى مال يبقى أنا عندي رأس مال ابن عمر عنده رأس مال وهو كل ما سمعه وحصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم و... و... وكان حريصا جدا على أن يترجم كل ما يفعل وما يرى يعني من الغرائب أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو بطف المناسك ضرب ناقته لتأخذ يمينا فسئل نافع عن ذلك فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يمينا زي بالزبط ماشي مع نافع في سفر في الصحراء فاناخ ابن عمر راحلته ونزل في قبو كده تحت الارض فالجماعه اللي مع نافع ليقولوا له راح يصلي قال لهم لا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان فهو يحب ان يقضي حاجته في هذا المكان كان عنده شده أبوه عمر رضي الله عنه كان على خلافه في المسألة دي لما رأى عمر جماعة من التابعين يصلون او يتقذفون يتدافعون يعني تحت شجرة الملهم قالوا علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان تحت هذه الشجرة فهم يحبون ان يصلوا في هذا المكان ففرقهم عمر بدرته المشهورة العصاية بتاعته يعني وقال انما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم فعمر أخذ بالعزيمة انه كان, كان يعني أمير المؤمنين وإذا رأى النداء ممكن يكون مبعثا للغلو فيجب عليه أن يقطع أن يسد الذريعه وأن يحسم المادة إنما ابن عمر كان محبا وهناك فرق بين الذين أتوا بعد الصحابه مع جلالات يعني وبين الذين عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الركعتين بعد العصر كان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر حتى كان يضرب بعض الصحابه لما يشوف يصلي بعد العصر كان يضربه ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس أي صلاة كانت ممنوعة ابن عمر, ك... عمر الخطاب كان يضرب عليها وده ماذا الشافعي أن أي تطوع في وقت النهي لا يجوز على خلاف غيره ممن يجعل إيه الصلاة المسببة صلاة النفل المسببة يجتجوز في أوقات النهي أبحث بين الفقهاء في هذه المسألة لكن عمر الخطاب كان إذا رأى صحابيا حتى لو كان صحابيا يصلي كان يضربه فبعض الصحابة كان يقولون والله لا ندع هاتين الركعتين وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فكان يصلي ومع ذلك كان إيه عمر ينهى وده كان يصلي إيه اللي خليه يصلي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا صارف عند هذا الصحابي لهذا الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعمر الخطاب أخذ كما قلت بحسن المادة ابن عمر أنه محب وآمن على نفسه أن ينحرف أن يحمله هذا الحب على الغلو الداعي إلى الابتداء كانش ابن عمر بيعمل حيزة كده فلما يكون وصل به التحر يعني أنه هو ينزل في هذا المكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته فهو يقضي حاجاته في هذا المكان إذن عندي في زمان التحمل ابن عمر عنده رأس مال كبير رأس المال ده استخدمه ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ستين سنة لأن ابن عمر مات سنه سبعة وتمانين سنة مات سنه تعفوا مات سنه تمانية وسبعين سنة مات سنه تمانية وسبعين سنة كما قال مالك وهو أرجح الاقوال في وفاته في سن ابن عمر رضي الله عنهما لما لما مات ومع ذلك وضع انه شوف الوفود تاتي اليه وعنده علم فلا يكتمه يقول مجاهد مجاهد ابن جب صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته حدث الا حديثا واحدا فقط ما كانوا يتحدثون إلا إذا إيه كان هناك حاجة إلى الكلام مغطول ما في حاجة إلى الكلام حتستوعد لكن قاعد ليل نهار يتكلم يتكلم كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا وكمان لما جاءه رجل يستفتيه في مسألة مسألة الطلاق فقال لا أدري فالرجل حاول يستحس يعني على أنه يفتي يعني يضغط عليه أنه يفتي فقال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم لا أدري خلاص أفلح من انتهى إلى ما سمع وده برضو هذا الخلق خلق لا أدري انتهجه مالك رحمه الله لما عرضت عليه ست وثلاثون مسألة ست, ست وثلاثون فتوى مطلوب من مالك أن يجيب فقال في ثلاثين منها لا أدري فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري ثلاثين مسألة من ستة وثلاثين تقول لا أدري إزاي وانت الإمام مالك صاحب المذهب قال نعم لا أدري واخبر من وراءك انني لا ادري ايه اللي يعيبني يعني انني لا ادري قد افلح من انتهى الى ما سمع فتيه دي لن تزول قدم عبد تلبس بها الا ويسال عنها لا سيما اذا كانت مدخلها حقوق في بعضها نقل من حق رجل الى اخر او انسان طلق امراته فام رجع الست لل... لزوجه طبعا لما رجعتها لزوجة رجعتها ازاي يعني لا يغرنك بكاء المرأة ولا الكلام ده بكل أسف زي ما حدث في من عدة أشهر يعني وجناعة جمالية في مسألة الطلاق آخر طلقة في الحيض أنا لا أفتي يعني في الطلق الثالثة عموما يعني فقلت لهم خلاص روحوا ليجي الفاتوى أو أحلتهم على بعض المشايخ الذين أثقوا في يعني رأيهم في المسألة دي فذهبوا وخدوا بعضهم وراحوا لي لجنة الفتوى وبعدين رجعوا لي بقى علشان يقولوا لي ما الذي جرى أول ما دخلوا قبلوا واحد من الدلوس من المشايخ يعني فكان يفت بإن الطلاق يقع في الحي والراجل عايز يطلق والست اللي مسكه في الراجل يعني الست هي اللي بتدور الراجل إذا كان عليه وأصلا طلق وقال أنا كده استرحت ودناغي استراح الست بقى اللي عايزه ايه عايزة ترجع لزوجها فلو في الحيد قال لها الطلاق في الحيد واقع فبكت المرأة وقالت له أرجوك اسمعني الديني فرصة أتكلم مش عارفه وقعدت تعاية طول الفتوى والكلام ده فصيب عليه المرأة صابت على المفتي قال لها على أي حال في رأي لابن تيمية بيقول أن الطلاق في الحيد لا يقع ممكن تاخده بالرأي ده هذا لا يقوله أحد من أهل العلم قط ده اسمه بقى تتبع رخص المذاهب الذي نقل ابن عبد البر الاجماع على حرمته وانه لا يحل لاحد أن يلتقط الاقوال المواتيه له من المذاهب هو ده لو كان رايه الحقيقي لو كان رايه ان الطلاق في الحيض وصل اليه بدراسة واجتهاد لا جناح عليه ان يفتي به حتى لو خالف راي الجمهور إذا كان ولو أهلية ووصل إلى هذا باقتناع لا جناح عليه لكن يكون الرأي الحقيقي أن الطلاق في الحيض يقع ثم إذا رق قلبه للمرأة بسبب بكائها والكلام دو ينقل على مذهب تاني هو لا يعتقلوا دل حرام دل بقى لابن عمر قال أتريدون أن تجعلوا يعني ظهورنا جسورا إلى جهنم ولذلك يقول آآ محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان ده أحد مشيخ مالك يقول من ترك لا ادري اصيبت مقاتله اذا العالم ما كانش عنده خلق لا ادري حيروح في داهيه اصيبت مقاتله ليه انت ما انتش علمت زمانك يعني مش كل مساله هتعرض عليك لابد ان يكون هناك جواب حاضر لا ايه المانع لما تسال سؤال قول حذاكر قول هراجع ما الذي يمنعك لماذا تستنكف هو معنى ان طلعت في الفضائيات ان لازم تجاوب على كل حاجة مكسوف بقى يظهر قدام الناس ان هو لا يدري ويقعد يلف ويدور وفاكر ان المستمعين اغبياء ولا ما بيفهموش ويعيد السؤال ويقعد يروح بعيد ويجي لا قل لا ادري انا هدور على المساله دي انا سابحث عنها وتيجي بعد كده تقول يا جماعه انا بحثت ولم يؤدي بحث الى شيء اسالوا واحد تاني ايه اللي يضرك المساله دي فابن عمر مع جلالة منصبه وكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه قال لا أدري كانت هناك سمة أخرى تميز ابن عمر وهي كثرة بكائه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الزهد الكبير للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن عمر ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي اللي هو محمد ابن زيد يقول ما, ذك ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بكى ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه السر في المسألة ايه السر في هذه المسألة هو الحب أنا بتكلم عن الحب كثيرا لأن الحقيقة الحب هو حل كل مشاكلنا من حرفت قدم رجل عن الصراط إلا كان وقت الانحراف غير محب أنا لن اجرده من هذا الشرف من شرف المحبة انه اذا خالف مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا مش عارف يقول ده ليس بمحب لا خلينا منصفين لا في وقت انحرافه لم يكن محبا واي إنسان يخالف يخالف امرا إذا لا يعظم الامر في حتى في وقت في وقت الانحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن هذا ليس تجريدا لهذا الفاعل من الإيمان لا لكنه جرده من الإيمان حال الفعل فقط لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يكون مؤمنا مستحضرا لإيمانه حال الفعل إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه الإيمان عن الفعل طالما أنه تجرى وخطى هذه الخطوة لم يكن معه إيمان مانع كذلك نقول من حرف منحرف عن الاتباع إلا بسبب أنه فقد الحب حال الانحراف وإلا الحب من مميزات الحب أنه يحدث سخونة دائمة في القلب قلبك ما يبردش ابدا يفضل سخن باستمرار إذا ذكرت في أي وقت بكيت وهذه العين لا يمكن تبكي إلا إذا قرح القلب وهذا كلام الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال وسئل سأله أظن ابنه علي قال يا أبتي ما بالك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يظهر هذا منهم قال يا بني ليست النائحه الثكلة كالمستاجره واحدة مات زوجها وكان هذا الرجل على قبة قلبها أو طلقها ولم تكن تريد ذلك بلأ طلقها لا السكلة التي مات زوجها خلاص او مات ابنها اللي هو برضو على قبة قلبها اي واحد على قبة قلبها مات لما بتبكي هذا الميت بتبكيه من اعماق قلبها بتبكي بجد ما بتمثلش يعني شوف المرأة كان لها ابن مات الولد قالت بيت شعر بس الحقيقه فيه يعني المعنى ده كله قالت له ايه من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره انا كنت خايف عليك انت وده اللي كان رعبني وقال بي كان برفرف اول ما افتكر ان انت حتموت وتفارقني ولا ارى محيا وجهك قال ده اللي كنت خايف انما بعد ما انت موت اللي اللي هيموت يموت ما عديتش تفرق معاي خلاص ليس هناك حبيب بعدك من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره يبقى النائحة الثكلة اللي بتبكي من قلبه ليست كالمستأجرة المستأجرة نجيب واحدة تعالي عياطلنا شوي ويدي لها إرشين وكل ما يدي لها تولول كله بحسابه أي واحدة لما تبكي كده تمثل يعني بيبقى باين للعيان الفرق بالاتنين فبقول لي يا ابني أنا إذا وعظت انما أعظ من قلبي لما أعظ من قلبي يصل هذا الكلام المغلف بحرارة القلب مباشرة إلى القلب وبعدين قال الجمله الجميله بقى اللي انا أنا اللي هي محل الشاهد يعني قال إذا قرح القلب ناديت له العينان يبقى ده بيبكي على طول لما يسمع الموعظه ده ما بيبكيش الفرق بينهم أن الذي بكى قلبه مقرح مجروح سخن على طول والذي لا يبكي قلبه بارد والدمع ده علامة هذه السخونة تعرف قلبه سخن ولا لا بدموع دموعه ترجمه ارسلت دمعي للحبيب هديه ونصيب قلبي من هواه ولوعه قال اجتهد فيما يليق بقدرنا قلت اتئد جهد المقل دموعه انا ما عنديش حاجه اقدمها كبرهان لمحبتي الا هذا الدم إلا هذا الدمع قال اجتهد فيما يليق بقدرنا قلت اتأد على مهلك اربع علي لا تتجن علي أنا ماعيش حاجة اقدمها صحيح لكن جهد المقلي دموعه مش أقدر أقدم لك حاجة إلا الدمع اللي هو يعبر عن حرارة الحب فلما كان ابن عمر رضي الله عنهما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي والله يا إخوانا أشد الناس مصيبة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا هذا النور هذا البشر يمشي بقدمين على الأرض ثم دفنوه بأيديهم دي مسألة أنا يعني كل ما اتذكرها أنا يعني يعني مش قادر أتصور كيف صبروا كيف صبروا يدفن النبي يحفر الحفرة يدفنه ويهيل عليه التراب عشان كده فاطمة رضي الله عنها لما لقيت أنس ابن مالك رضي الله عنه بعد ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جالك قلب تحط التراب عليه تردم عليه تشوف أنس بيقول ايه بول ما نفضنا ايدينا من غبار قبره حتى انكرنا انفسنا الايه اللي عملناه ده ازاي انا دفنته ازاي انا اهلت التراب عليه لما, لما يكون واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الصبح عليه عارف انه هيشوفه وهيكلمه واذا اصابته مصيبه يفزع اليه في الملمات وفجاه فقد هذا الضوء وكذا الصحابة دول أحد علامات تزكيتهم على كل من جاء بعدهم صبرهم على دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالامثل يبتل المرء على قدر دينه شايف ما فيش بلاء اكتر من كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصيب بمصيبة اي وان جلت وان عظمت فليذكر مصيبته بي فانها اعظم المصائب ما يعرفش يترجم الحديث ده الى واقع الا صادق المحبة فما انه عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما تصاب بمصيبة فتذكر مصيبتك بموت النبي صلى الله عليه وسلم فتخف عليك مصيبتك اعلم ان حبك صادق فدي علامه حب خفت المصيبة بتاعتك الحالة اللي انت بتتجرعها الان اذا ذكرت موت النبي صلى الله عليه وسلم خفت عليك المصيبة اعلم ان حبك صحيح ذلك لما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ولا يمر على ربعهم الا غمض عينيه يمر على المكان ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فيه او هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيقوم يغمض عينه او يود وشه الناحيه التانية ليه الذكرى الذكرى تطارده فما يقدرش يفتح عينيه ليه تهيج عليه المعاني وطبعا ده هذا كله عبارة أو ترجمة صحيحة للمحب. الإنسان المقرح القلب كما قلت تترجم عيناه هذه هذا, هذا, هذا التقرح. كان ابن عمر كثير البكاء يسمع الآية يبكي لها في مجلس واحد. والذي كان يعظ هو عبيد بن عمير أحد التابعين مش صحاب أبوه اللي صحابي عمير هو ده اللي صحابي إنما هو كان تابعيا وكان ذا لسان كان منطلقا فكان عبيد بن عمير له مجلس وعظ ولم يكن يتصدر للوعظ آنذاك الا أهل العلم وعظ اهل العلم عليه نور بخلاف اللي عمال يصرخ يعني ممكن واحد عمال يصرخ على اخره وتنطط على المنبر ولا على الكرسي والكلام ده تلاقي ناس بعيطه ساعات يعيطوا من الصداع ما بيعيطش من الموعظه كتر الصراخ لا الموعظه وعظ اهل العلم مختلف خالص ما كانش قديما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 طلب شرع وقد ذكر هذا في غير ما آية من كتاب الله عز وجل وأسنى الله عز وجل على الذين يسمعون آياته فيجاوبون آياته بدمع العين وذكر أبو نعيم في كتاب الحلية عن نافع قال كان ابن عمر اذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة احيا بقية ليلة اذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة احيا بقية ليلة ليه؟ عندنا حديث رواه النبي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عثان رضي الله عنه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 من صلى العشاء في جماعة فكان مقامه نصف الليل. الثاني من صلى العشاء في جماعة فكان مقامه نصف الليل. الشطر الثاني في اللفظ الأول ومن صلى الفجر في جماعة فكان ما قام الليلة كلها. الشطر الثاني في المتن الثاني ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكان ما قام الليلة كلها. ده اختلاف هينبني عليه اختلاف في المعنى. طبعا زي ما عملنا في البحث الاولاني بس انا هاجل الكلام ده شوي اذا خلصت لنا المعنى ده ولقيت في وقت يعني برضه هعرفكم شرف علم, الح... شرف علم الحديث ازاي هنرجح اللفظين هل اللي صل الفجر بس في جماعه كانما قام الليل كله ولا لازم يجيب الفجر والعشاء عشان ياخد الليل كله كانما قام الليل كله لان حتفرق برضه فكان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة كان يقوم الليل كله رجاء أن يدرك أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة صلاة العشاء وصلاة الفجر الاثنين دول على وجه الخصوص شوف البزار روى من طريقين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن أسأنا به الظن ليه؟ لأن هو دا كان سمت المنافقين أنا ما معنا ما يجيش الفجر والعشاء وماشي على كده يبقى أخذ, أخذ راية النفاق وده منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام اثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا يمشي زي التعبان مش عارف يمشي على بطنه كده وعمال ايه وعمال ينزل عشان يصلي والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء لفظ البخار والذي نفس اليادي ده لفظ البخار يعني شوف الفضيحة والله العظيم فضيحة ليه؟ ايه وجه الفضيحة في, في الكلام ده؟ قال لك لو إن هذا المنافع عارف ان فيه جمعية استهلاكية ملحقه بالمسجد وقلنا كده سننا قانونا ها وقلنا ايه قلنا اي واحد هيصلي العشة حنديله له عظماية يعمل عليها شربة ما هو العرق اللي هو ايه اللي هو العظم عرقا سمينا العظم انت عارف ساعات الجزار ما, بي ما, بي ما بينظفش العظم فيقوم يسيب بقايا لحم على العظم ده فكان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما كان بياكل العرق يقعد يمشي العظماية على سنانه ما فيش لحم فيقوم يتتبع بقايا اللحم على هذا العظم ويكله عليه الصلاة والسلام بروح الناس الفقراء عند الجزار يقول له الدين مصورة بسورة يعني ايه العظمية بتاع البهيمة ويكسرها له ويروح يغليها في ميه علشان يعمل شرب فلما يكون العظمية دي عليها شوية لحمة كده خفاف يعني هو ده العرق بقى والعظم العرق السمين لو ان ده هيصلي صلاة العشاء وقلنا له خلاص خد كوبون اهو وروح للجامعية السلكية وقل له ان انا صليت العشاء عشان يديلك لك عظمية. النبي على والسلام بيقول لو هؤلاء يعلمون انه اذا صلى الواحد منهم صلاه العشاء في جماعه هندي عظماية كان يجي زي التعبان يزحف على بطنه عشان يصلي العشاء يا جماعه هي دي مش اهانه مش اهانه للبني ادم ده اهو بقى يضحي بالحضور العشاء يا جماعه وانت عارف العشاء يا جماعه ميزتها ايه هي والفجر قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره ايضا في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكه ملائكه الليل وملائكه النهار اللي بيسلموا البعض يتعاقبون يلتقون في صلاه العشاء وفي صلاه الفجر فاذا صعد الذين باتوا فيكم الى ربهم تبارك وتعالى فيساله وهو اعلم كيف تركتم عبادي يقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون داء التقرير تقرير داء اللي مرفوع لملك الملوك لا يفتقدك حاضر اسمك مكتوب جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وشوف بقى موسى عليه السلام لما أتى بقى بالسبعين من بني إسرائيل وراحين لميقات الله عز وجل في طور سيناء موسى عليه السلام مد الخطى وأسرع وسبق السبعين من بني إسرائيل واصل إلى مكان المناجاه قبلهم فقال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى سبقتهم ليه وجت أسرع منهم قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى أنا جيت بدري جيت أول واحد عشان ترضى عني فكيف يفتقدك إذا اسمك موجود آه أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فيقوم يضحي بالمسألة دي ويفضل أنه يأخذ عظماية ما فيش فيها لحمه ويجي زحف على بطن عشان ياخد العضمايه ولا يهمه ولا على دماغه ان الليسته دي ما يكونش اسمه فيها شفت ما انا بقول لك اهو بقول يا للعار يا للفضيحه والذي نفسي بيده لو ان احدهم يعلم انه ياخذ عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء المرماه كما يقول خليل ابن أحمد ما بين ظلف الدابة تعرف, البهيمة؟ ها <تص coworkers> الدابة تعرف ضوافر البهيمة <تص>… النعل بتاع البهيمة الضوفر اللي بيطلع منه الكوارع والكلام ده لو انت المرماه اللي هو الكوارع اللي بين الضوافر دي بقول ده لو هياخد حدة كوارع ولا ياخد عضمايه هيزحف زي التعبان وصل عشان كده ابن عمر بيقول كنا اذا افتقدنا الرجل في العشاء والفجر اسئنا به ظ اه علشان داخل مع الجماعه اياهم دول جماعه المنافقين دول فخساره خساره جسيمه ان الواحد يترك صلاه العشاء وصلاة الفجر في جماعة وهو قادر على أن يشهد صلاة الفجر وصلاة العشاء طبعا صلاة الفجر لها فضل كبير غير ان الملائكة تشهدها حديث جندب ابن عبد الله الباجر صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه إن طلب إن إن إن طلبك أي من ذمته بشيء أدركك ثم أكبك في نار جهنم الذمة هي الأمان والضمان الأمان والضمان تصلي الفجر في جماعة بتبقى في ضمان الله في أمان الله ممكن تحمى وتصان والكوارث تبعد عنك عشان صليت الفجر في جماعة زي ما حصل برضو حكاية رواها الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند مقارب يعني مش حالك وطبعا أنا بنقبل يعني الحكايات اللي زي دي بمثل هذه الأسانيد برضو بنمشيها بنمشيها ما لم يكن حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدنا ما يشهد له خير وبرك ما وجدناش ممكن مش الحكاية لكن الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من الاسناد الايه الاسناد المتماسك يعني بيحكي الحكاية دي سالم ابن عبد الله بن عمر برض بيقول إن هو داخل مع أريه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الحجاج بن يوسف الثقف وأنت عارف الحجاج التلؤتل التلؤتل ما بيرحمش يدبح عدل الحجاج ده ومشهور بقى قتل الوفا مؤلفه فدخل ابن عمر طبعا هو وسالم ابنه على الحجاج والكلام ده اول ما دخله قام الحجاج نادى لسالم قال له تعال خذ السيف ده وخذ هذا النطع النطع اللي هو جلد يعني جلد وهتلاقي على باب القصر واحد كده اتباحه تعالى اتباحه بس ايه السجاد يتعاص دم انا مديك النطع ليه الجلد ده عشان لما تتباحه على الجلد الدم ما ايه ما يروحش لل... للفرش امساء لمواخد السيف واخد النطع دهو وطالع لا الراجل سالم قال له ايه قال له صليت الصبح قال له اه قال له خذ اي طريق شئ اهرب بقلبك وفك الراجل والرجل طفش ورجع سالم معاه الجلد ومع السيف الحجاج بيسأله بقول له ها قتلته قال له لا قال ازاي ما قتلتوش انا بديك الجلد عشان تقتله قال حدثني ابي هذا واشار الى ابيه كان قاعد في المجلس عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله اي في ضمان الله وانا ما اقدرش اتجرا يبقى في حمى الملك أدخل أنا دغري واتباحه ده يبقى على حمى الملك مشكلة لو عمل حاجة زي كده فانجاه الله عز وجل بصلاة الصبح في جماعة أو أنجاه بصلاة الصبح من صلى الصبح فهو في ذمة الله الإنسان ممكن صلاة الصبح ااا الله عز وجل يقيه من المصائب والكلام استغرب انا على البني ادم اللي يصبح الصبح وظابط المنبه على وقت الشو قبل الشغل بنص ساعه وقايم يجري عشان يطص وشه غرفتين ميه ولا بتاعه وطالع عشان يجري احسن هيتاخد في الشغل غيابه والكلام ده ولا همه ان هيتاخد غياب في الصر ده بقى ال... الرسول عليه الصلاه والسلام قال, قال في هذا الانسان قال اذا نام ابن ادم عقد الشيطان او قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ثلاث عقد اذا نام يدل على افاه ثلاث عقد يقول له عليك ليل طويل بعض العلماء قال لك ده قيم الليل بعض العلماء قال لك ده صلاه الصبح صلاه فريضه فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده واذا توضأ انحلت عقده فاذا صلى انحلت العقده الثالثه فكان نشيطا والا كان خبيث النفس كسلام. لكلام كلام النبي عليه الصلاه والسلام فتخيل بني ادم بقى صباح الصبح يجري على الشغل على افاه ثلاث عقد ولا واحدة منه متحل يصبح خبيث مأفولة في وشه او يكون عنده حرام يفرح بيه هياخد رشوة هيزني هيقتل هيعمل اي حاجة اي مخلفة اي بتاعه فرحان انه حصل المسألة دي خبيث النفس كستان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ده الكلام ده في فرائض اللي, ال... اللي صال الصبح يبقى له كذا اللي يسيب العشاء يبقى عليه كذا فرائد أم لو صال الصلاة كلها ده جنيته جناية مصيبته سوده لو ترك الصلاة كلها تشوف في صلاة العصر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله صلاة العصر لوحدها وفي حديث بريده عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر حبط عمله صلاة واحدة صلاه العصر صلاه ترك صلاه واحده كانما وطر اهله وماله يعني ايه انت عارف الوتر الواحد العدد الفردي واصل وطر اي قلة قلة يبقى الذي يترك صلاه العصر مصيبته هو كمصيبه رجل ذهب الى بيته فوجد اهله جميعا مراته وابوه وامه وعياله وجدهم موتا ولاء البيت مولع مهدود والبستان بتاعه مولع ليس له مال فلس وفقد كل اهله ده اللي سيب صلاه العصر لوحدها مصيبته بمنزله مصيبه هذا من اللي يتحمل المساله دي بقى يلاقي كل املاكه نزلت يلاقي كل أولاده وكل حبايبه ماتوا مصيبته تبقى شكلها ايه يعني هل يعبر عنها بقلم هل يترجم عنها بلسان اهو ده اللي ساب صلاه العصر فاحنا بقى يعني العل البيان ده يرعب الجماعة اللي ضيعوا الصلاة واللي مضيع صلاة العشاء يوم يصلي ويتوبوا إلى الله عز وجل توباته نصوحه وبعدين يسأل بقى عن المصايب اللي عملها في حياته كلها إذا أراد أن يلقى الله عز وجل بوجه أبيض الحال كلام طويل بس أنا حقول حكايتين بمناسبة صلاة ترك صلاة العشاء في جماعة دي الحكايه الاولى عن احد الائمه الثقات من مشايخ البخاري ومسلم اسمه عبيد الله ابن عمر القواريري عبيد الله ابن عمر بيقول ده ما تركت صلاه العشاء قط في جماعه الا مره واحده نزل لي اضياف قعد يخدم على الضيوف فاتت العشاء قال فالتمست الجماعة في قبائل البصرة وكان بصرية المسجد اللي جنبه فاتته صلاة العشاء قعد يلف على مساجد البصرة ما كانش بقى لا راكب بقى لا زلموكة ولا راكب اللي مش ايه عشان يلحق يلف راكب بالدربة بتاعته أو مش على رجليه شوف بقى لما يلف على الجوامع كلها عشان لعله يدركوا العشاء في جماعة لقى الجوامع كلها صلت وقفلت الأبواب بتاعته رجع الف قرع خاطري حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعدل صلاة الجماعة صلاة الفذ بإحدى وعشرين وفي رواية بخمس وعشرين وفي روايه بسبع وعشرين عفوا قال ببضع وع وعشرين مش بإحدى ببضع وعشرين أو بخمس وعشرين أو وعشرين وطبعا تعرف بضع ينزل تحت الاثنين لان الخمسة وعشرين بضع والسبع وعشرين بضع قال خلاص لقيت هصلي بقى طول الليل علشان اعوض اللي الاجر اللي فاتني المهم صلى العشاء سبع وعشرين مرة قال ثم نمت فرأى في المنام الرؤية التالية ان هو راكب فرس مع جماعه مع رفقه وكله شادد شادد يعني الافراس مشي على اخر سرعة هم سبقوه قال فجعلت اضرب فرسي لالحق بهم وفرسي يتأخر عنهم فالتفت الي اخرهم اللي سبقني يعني وقال لي لا تتعب فرسك قلت له لماذا قال لاننا صلينا العشاء في جماعه يعني سبع وعشرين مرة مش محصلين انه يقف يصلي اربع ركعات في عشر دقائق صلي العشاء سبع وعشرين مرة الحكاية حصلت لبعض اهل العلم ايضا قال ما تركت صلاة العشاء قط الا يوم ماتت امي فانشغلت بدفنها قال ثم رجعت برضو قرع خاطره برضو خمسة وعشرين الفريق بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة خمسة وعشرين سبعة وعشرين المهم صلى العشاء خمسة وعشرين مرة قال ثم نمت فجاءني جاء وقال له نعم صليت العشاء خمسة وعشرين مرة آه صحيح لكن من أين لك تأمين الملائكة حتجبها منين ديت والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث ابي هريره الصحيحين من وافق تامينه تامين الامام غفر له تامين الملائكه عفوا من وافق, من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له انت بتصلي من تشعر في الملائكه بيامنوا فوق في السماء ولا لا ومش عارفين أي مسجد اللي بيقيم بسرعة ولا اللي بيقيم بعد عشر دقايق ولا اللي بيقيم بعد ثلث ساعة ولا اللي بيقيم بعد نص ساعة ولا اللي بيقيم بعد بعد أربع خمس ساعات احنا مش عارفين الملائكة بتأمن مع مين سبق ده فضل بقى فضل الله يؤتي من يشاء لكن وجودك في الجماعة مظنة أن توافق تأمين الملائكة فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك قال له صح تسلت 25 مرة فعلا ولكن من أين لك تأمين الملائكة هتجيبها منين دي هتشوف يعني الناس عندهم يقضوا اجتهد أن يعمل حيزة كده عشان يعوض الفضل الذي فات كان ابن عمر بالخبر اللي احنا بدأنا به المسألة دي كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة قام ليله كلها لعلها يحرز الايه يحرز الاجر <تصفيق> عايز بقى ايه اقول لكم مش عارف انا يعني بلاش ان انا يعني ازهقكم الحلقه ديت وممكن يعني نجعل بقى البحث اللي كنت عايز اقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في اختلاف الالفاظ من صلى العشاء في جماعة فكاننا مقام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة والرواية تنا ومن صلى الفجر والعشاء. فأنا لو صليت العشاء خد نص الليل. طب لو صليت الفجر لوحده أخذ الليل كله. ولا لازم أضم العشاء للفجر عشان أخذ الليل كله زي الرواة تانية. طبعا اختلاف بين أهل العلم. الاختلاف واقع في رواية سفيان الثوري لوحده. اللي رواه عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان. أصحاب سفيان اختلفوا عليه في اللفظ ذا. إنما رواية عبد الواحد إبن زيادة عن عثمان بن حكيم لم يختلف الرواية على عبد الواحد إبن زياد في أن اللفظ من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فلم يقع في حديث عبد الواحد إبن زياد الفجر والعشاء مضمومين لبعض عشان تاخد الليل كله ده ال ال الكلام الإجمالي يعني اللي قدر أقوله في هذا الحديث وهخلي دي مادة إن احنا ندخل بها على علم الحديث في الحلقة القادمة إن جمعان الله عذرا لكم مره اخرى اا الحقيقه انا يعني كنت عايز اتلقى يعني اتصالات بس يبدو ان الوقت يعني ضاق الوقت بينا فانا هحاول يعني باقي اكون عبد الحميد بيقول لي باقي خمس دقائق فقط فانا هحاول ان انا اذكر اخر حكايه عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما عشان بس المره الجايه ندخل في الحديث يعني الحكايه دي حكايه صحيحه وقد رواها نافع وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار وهي موجودة في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من طريق عبد الله بن دينار. بيقول أنه كان مع عبد الله مع عبد الله بن عمر في يمشون في الجبل فإذا راعي غنم انحدر بغنمه من الجبل فقال له ابن عمر يا غلام اعطني شاة من غنمك فقال انها ليست لي انها لسيدي فقال له قل اكلها الذئب فقال له الراعي واين الله فذكى ابن عمر بكاء شديدا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 من ذاك الامتحان زي ما بيحكوا يعني عن الإمام الشافعي أنه أراد أن يمتحن يعني تلاميذه يوما فأعطى يعني كل واحد فروجة زي ما الحكاية أن أقرأتها لكن لم أقف على اسناد الله يعني وقال له كل واحدة عايزك تتبح الديك ده في مكان لا يراك فيه أحد المهم أو أن هذه الحكاية حكيت عن الشافعي مش أن الشافعي اللي فعل لا شيخ الشافعي اللي فعل. المهم شيخ من المشايخ يعني امتحنا الطلبة بالكلامة قد يا ابني كل واحد ياخد له ديك ويدبحه في مكان لا يراك فيه احد كله جاب الديوك مدبوحة معدى واحد فقط قال له ما دبحتش ليه قال حيثما كنت في اي مكان رأيت الله يراني فقال افلحت وانجحت يا بني افلحت وانجحت لي لان هو الذي فطن الى المعنى الذي اراده الشيخ فشوف ابن عمر من انفعاله لجواب الغلام قال له استدل على بيته ذهب اشترى الغلام واشترى الغنم اعتق الغلام وهب له الغنم ودي كانت الحقيقة يعني كان خلقا لابن عمر كان اذا مر على غلمانه وكانوا كثيرين اذا رأى رجلا او غلاما من الاغيلمة دول او عبد من هؤلاء الاعبد حسن الصلاة عنده خشوع واقف كده بيبكي مش عارفه الكلام ده كان اذا اعجبه سمته ونحوه كان ايه يقوله انت حر لوجه الله فكأن المسألة ده كترت اوي كل شوية الغلام يقف يسب العينل تحته وعيط ومش عارفه الكلام يا ابن عمر يقوله انت حر للوجه الله فالجماعة اللي حوالين ابن عمر قالوا السالم قالوا له يعني ابوك كده بيضيع ماله ما هو الغلام ده بفلوس ما انت بتاخده اتبيعه اذا اتعذرته ولا حاقي بتاخده اتبيعه في السوق وديرجع له كل شوية يقول لي أنت حر أنت حر أنت حر الفلوس تروح ودول بيخدعوه كل دول بيمثلوا عليه وبتاعوا الكلام ده فأم سالم إيه نائل الكلمتين دول لابيه قال له يا أبتي إنهم يخدعونك فقال له يا بني من خدعنا في الله خدعنا له إذا كان هو بيخدعني فإن, فإن الله لا يخدع وأنا معزور لو جالي واحد وذكر لي ربي سبحانه وتعالى انا معزور ان انا اتخدع ده كلام ابن عمر ليه لشدة حبه لربه تبارك وتعالى زي ما واحد يجي يستشفع بفلان الذي تحبه بدون ما تستوثق من فلان مجرد ما ذكر اسمه حصل لك قلبك رفرف تقول له ده انت جاي من عندي الغالي وعلى طول تقوم وتخدمه والكلام ده وتكتشف ان الرجل ده كان خداعا و اللي خلاك تغتر لما ذكر حبيبك فانت معزور الحب بيعمل كده عشان كده قال له يا بني من خدعنا في الله خدعنا له ابن عمر طبعا يعني ممكن ننفق يعني عدة حلقات في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وده يعني بيظهر الفرق بين هذا الجيل الفريد الذي لم يطأ الأرض بقدمين أصحاب نبي كأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وربما طبعا ابن عمر سيمر بنا يعني في في الأحاديث القديمة برضو له بعض أحاديث ربما إذا تذكرنا شيئا فاتنا سنحاول أن ننسر بقايا المعاني على تراجم الصحابة الذين يمرون علينا في كتاب الرقاقي إن شاء الله تبارك وتعالى وأعتذر لي يعني إخواني الذين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 والحمد لله رب العالمين الصيف ان احنا نتقرب ولادنا من ربنا شوية تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائفة الرحمن يا طيب